اخر مساله ها. لا يمسه الا المطهرون اذن فالطهاره هي رفع حدث وزوال ماذا ما هو الخبث الخبث عين مستقزره شرعا عين مستقزره ايه ولنا وقفات مع هذا التعريف الوقفه الاولى عين متى زالت هذه العين زال إيه حكمها ما زالت هذه العين زال إيه مثال لو أن ثوب الأبي جف من بول ماذا من بول ولده ها فقد طهر والجفاف إيه طهر وذهاب العين ذهاب إيه حكمها ولذا كانت الكلاب تدخل المسجد النبوي فكانت تبول ما كانوا يرشون على بولها شيئا لماذا؟ لقفاف ماذا؟ في الإسلام يسر إزاي؟ في الإسلام يسر؟ ولو علمت كيف كانت النجسه تطهر في دين اليهود وقد اخذهم ربهم بالشدة فكان من طهارة النجسه قرض الثوب بالمقراض يعني تلاقي واحد ماشي كده وفي رؤعة فين والله مستهى ولذا قال لهم إنما بعثتم ميسرين اريق على أوله ذنوبا من معه أريقش الأمر سهل إزاي أمر سهل فإذا هي عين مستقذرة شرعا يبقى لا نجاسة إلا بماذا إلا بدليل من كتاب أو, أو سنة فلا يحكم على شيء بالنجاسة لاستخذار الطبع له لاستخذار الطبع له يعني أنت تستخذر المخاط وتستخذر ماذا وتستخذر المنية ولكن لا يكون نجسا لأن استخذار هنا إيه؟ إنما هو طبعا وتستخذر البلغمة واستخذار هنا طبعا ولكن يكون المذي نجسا لماذا؟ لأن الشرع قد جاء باستخزاره مما أمر النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن يرسل وأن ينضح ما مس السوب منه يبقى إذن يمكن أن نقول ليس كل مستقذر طبعا مستقذرني شرعا وأن النجاسة حكم شرعي وأن النجاسة حكم شرعي لا تثبت إلا بدليل ايه شرعي واضح ويجب في هذا الدليل أن يكون صريحا وأن يكون ماذا؟ أن يكون صحيحا وأن يكون ايه؟ وهناك شرط ثالث أن يسلم من المعارض لان لو الدليل وجد له معارض فتعارض الدليلان عدنا إلى ليه؟ إلى الأخر عدنا إلى ماذا؟ لذا عرفنا النجاس الان والنجاسه هي كل مستقذر ايه واخذنا قاعدتين في النجاسه ليس كل مستقذر طبعا يكون مستقذرا ايه وان النجاسه حكم شرعي قلت فائده وان النجاسه في لغه الشرع حكميه ومعنويه ما الفرق بين النجاسه الحكميه والمعنويه انت تجيب انت ايها الناظر الي وما ترى ملكا حتى تطيل النظر فيه اجبني السؤال اين كنت انت جائع كانك تحلم بما في البيت اسمع النجاسه حكميه وايه ومعنويه ما الفرق بين النجاسه الحكميه والنجاسه المعنويه وجدع مرفوع والحرج منه صح والسؤال حق وجب فين في الدرب شخدة، فإنه يسير تنافسية بين الطلاب ويدفع النعاس والنوم في مجالس العلم سنة أكيدة. ها، هو الجواب. ما عندك جواب؟ قل لا أدري. ولا أدري نصف العلم. شاب من سامين أقام طالبا في الدرب قال يا ولدي ما كنت أقول؟ قال والله شيخ لا أدري. قال سنت اجل وطالب العلم لا يفلح إلا أن يقول ايه لا أدري هذه إجابة فعلا طالب العلم لا يفلح إلا أن يتعلم ماذا لا أدري من يجيبنا على هذا السؤال لماذا رفعت الشمال ارفع اليمين قول أنت ضربت المثال والمثال جيد لكن أنت لم تعطينا الجواب ضرب المثال لا يخفي في تحقي فيه بيان الجواب لو عبرت بعبارة أخرى يكون عفضا نفس ما قال هو لا تخفين علينا يا سودا نفس الجواب بعبارة أخرى ما اصابني الزهايمر بعدنا المعنويه لا يلزم تطهيرها صحيح انما الحكميه يجب ماذا وثيابك طهر قلت حكميه ومعنويه فالحكميه هي التي يجب التنزه منها او عنها والتطهير منها لقوله تعالى وثيابك تطهر واما المعنويه فهي التي لا يلزم منها ماذا تطهر ولا تخزر ولا تنزه فانت لا تغسل يديك من ماذا من مصافحه من المشرك انما المشركون ايه لان نجاسه المشرك ماذا معنويه واضح <تصفيق> لماذا يغتسل الكافر إذا اتسم هل هذا لنجاسته الماديه لا طبعا صحيح ولو كان كذلك لوجب لو عليك من مصافحه المشرك ان تغسل يديك صحيح ولا حرم عليك نكاح النصرانيه صحيح حتى لا تتنجس بالقرب منها والتماس معها ولكن طبعا يغتسل هذا حكم تعبدي كما نغتسل من الجنابه مع ان موضع الجنابه معلوم ولكن تغسل البدن ايه كله والاصل في الاحكام الشرعيه انها ماذا تعبديه واضح ولكن الغسل هنا له معنى نفسي لما يغتسل يشعر كانه تطهر ايه عقلا وبدنا من, إيه؟ من الشرك والكفر عرفنا الفرق بين النجاسه المعنويه والنجاسه الايه الماديه طلبة العلم يبقى قولنا رفع الحدث وزوال الايه وزوال النجس. أقسام المياه ثلاثة. يبقى هذه مثلاً. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة تغسل ثوبها من الحيض قال ولا يضرك اثر ولا يضرك أفر. إيه ما هو ذا بقاء أثر النجاسة لا يؤثر على الحكم هذا هو الشاهد. هذا هو الشاهد من الحديث قال ولا يضرك ماذا أثر يا طلبة العلم قال المصنف رحمه الله تعالى أقسام المياه ماذا ثلاثة اللي هي طهور وطاهر وماذا ونجس, ونجس. تعالى نعرف الثلاثة اولا عشان نتكلم عن هذه المساله أما الطهور فهو ما كان طاهرا في نفسه مطاهرا لماذا لغيره ويقال طهور ما يقالش طهور الطهور الفعل والطهور الماء كما تقول سحور اللي هو ماذا الفول صحيح وتقول سحور اللي هو فعل الاكل نفسه تمام عمليه الطحن واضح كما تقول سحور وسحور فاذا وكما تقول وضوء إنه الفعل من غسل أعضاء والوضوء وهو الماء المتوضئ يبقى إذن في فرق بين طهور وتهور ولذا صواب الحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلم وبعضهم يضبطه خطأ يقول طهور إناء هذا خطأ إنما الحديث بضم لأن الطهور فعل والطهور ماذا هو الماء واضح؟ يبقى إذن الماء الطهور وهو الطاهر في نفسه المطاهر لماذا؟ طيب. أما الطاهر فهو الطاهر في نفسه ليس مطهرا لماذا؟ طب من سلبه صفة التطهير؟ إنه الدليل صحيح؟ يعني هو طاهر في نفسه لكن لماذا لا يطاهر غيره؟ جاء الدليل بأنه لا يطاهر إيه؟ وارحمك الله وهذا سنتكلم عنه أما الماء الناجس؟ فهو الذي ليس مطاهر ليس طاهرا في نفسه ولا مطهرا له. قلت وهذا التقسيم للجمهور خلافا لمذهب الحنفية وبعض متأخر الحنابلة وأشهر من, من قال بأن الماء قسمان هو من الشيخ السعدي لا تعلم. السعدي نسبة إلى سعدي وهي امرأة أما السعدي فنسبة إلى سعد وهو رجل وإنما هو منسوب إلى امرأة سعدي رحمها الله وكانت فضله من فضليات من النساء كانت فاضلة من فضليات النساء فالشيخ السعدي قال بأنه قسمان والشيخ ابن عسيمين تبعه على هذا وأصل القول لمن؟ لابن تيمية تحقيقا وترجيحا فابن تيمي يختار القول بأن الماء ماذا قسمان ولذا دائما ما أقولني الشيخ ابن عثيمين أقرب ما يكون تيميا منه ماذا ها فتعده تيميا أكثر مما تعده ماذا حنبلي لو صح هذا يعني لو صح ان التيمية خلاف الحنبليه يبقى الشيخ ابن عثيمين إيه؟ تيمي وليس حنبلي واضح المهم قالوا بان الماء قسمان طيب ما الادله على قلت وهو الراجح ان الماء قسمان طهور ويه ونجس وينعدم وجود قسم ثالث وهو الطاهر وذلك لما ياتي من الادله الاول ان الشارع الحكيم لم ينطق الا بماذا بقسمين لو تأملنا أدلة الشريعة سنجد أن الشارع نطق بالطهور والنجس من قوله الماء طهور هذا حديث أبي سعيد الخدريس وهذا الحديث يصح في فقرته الأولى الماء طهور لا ينجس شيء إلى هنا فهو إيه؟ صحيح فهنا لما قال الماء طهور لا ينجس شيء يبقى نطق بالقسمين صحيح يبقى أول دليل أن الشارع لم ينطق إلا بماذا الا بقسمين ايه اثنين ثانيا وانه لا دليل من كتاب وسنة يقطع النزاع بوجود قسم ثالث وهو الطاهر اللي يقول لك ان في ماء طاهر قله هات ايه هات صحيح لان احكام المياه أحكام احكام صح ان الماء ده يطهر به والماء ده لا يطهر به ان ماء البحر يطهر به كده إني ألوغ الكلب في الإناء يقتضي إراقة إراقة الماء واضح فدي أحكام تعبدي قلت ثالثا وأن هذا الماء لا صورة له في الحقيقة ولا يوجد عليه مثال صحيح لا صورة له في الحقيقة ولا يوجد عليه مثال إيه؟ يعني إيه الكلام ده لو واحد قال لك ان الماء طهور وطاهر ونجد قولوا له طب الطهور عارفينه كماء البحر والنجس اللي هو خالطه ايه خالطته نجاسة او لاقته جناس النجاسة فغيرت او صافة طب هاتلي مثال على الماء الطاهر قول مثال ما ايه من قال ان ماء الورد لا يجوز الطهور به النبي قال عليه الصلاه والسلام وجعلنا في الاخره كفورا او شيئا من ايه لو تأملت الرواية كافورا يعني يكاد يمتزج بكافور ايه شديد صحيح يصدق عليه انه ماء ايه ورد او شيئا من يبماء الورد طهور بدليل انه اذن بطهارة من بغسل من الميت به غيره حد عنده مثال اخر يوم <تصفيق> النبي عليه الصلاة والسلام الماء الذي خلطه طاهر النبي عليه الصلاة والسلام توضأ من قصعة بها أثر العجين وهنا خلطه طاهر ويظهر من قوله أثر العجين أن أثر العجين كان ظاهرا فين؟ في الماء غيره ها؟ إذا كان على أصل الخلقة هو ما يجوز التهرب غيره مش الشرط المهم اختلاطه بالرائحة لابد أن تغيره لكن متى بقي على أصله وإطلاقه فيجوز الطهاره به بدليل النبي توضأ من قصعد بقصر العجيب قال جعلنا في الآخرة كفورا أو شيئا من, إيه؟ من كفور ها كلمه اللي ارتفت مثلا كمياه الشاي مثلا أصبح شايا يا رجل خرج عن مسمى الماء لما خالط الشاي الماء فاخرجه عن مسمى الماء صرت تسميه شاياً ولا ماذا؟ طيب خلاص احنا بنتكلم في أحكام المياه ما بنتكلم في أحكام الشاي طيب أعطيني مثالاً للماء الذي غلب عليه شيء طيب إذا غلب عليه فاخرجه عن إطلاقه اسمع مني بارك الله فيه هل الذي غلب عليه اخرجه عن اطلاقه ولا بقي على اطلاقه <تصفيق> خالطه ما عاد ماء يا رجل ما هو ما بقاش ميه هنا طيب ما هو اذا خالطه شيء غلب عليه اخرجه عنه عن مسمى الماء نحن بنتكلم ما هو الماء المطلق هو الذي بقي عليه اسم الماء بحيث اذا رأيت طلعت عليه تقول هذا إيه؟ ماء ضربوا امثله اخرى للماء الفضل اللي هو الماء المتبقى من وضوء من من وضوء امراه وغسل امراه توضأ النبي صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونه ضربوا مثالا اخر بالماء المستعمل وهو الماء المنفك عن اعضاء له المتوضئ او المغتسل ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ربيعه بن معاوذ مسح راسه بما بقي منه يبقى نكمل الكلام إبا الدليل الثالث أن هذا الماء لا صورة له في الحقيقة ولا يوجد لا عليه مثال صحيح ولا يوجد عليه مثال إيه؟ صحيح واضح إيه؟ نعم. نعم قلت كمثال الماء الفضل وهياتي معنى الماء الفضل قلت وهو الماء المتبقى وهو الماء المتبقى من فضل طهور من امرأة فقد توضأ صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونه ثانيا الماء المستعمل وهو المنفك عن أعضاء المتوضئ عارف يعني المنفك يعني واحد توضى والماء ايه؟ تساقط منه قلت وهو طهور لما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ببلل كان فين؟ في لحيته. ثالثا الماء الذي خالطه طاهر فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من قصعه بها اثر العجيب. رابعا الماء الذي لاقته نجاسته فقد قال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلبه. غلب عليه خامساً الماء المغصوب يعني المغصوب؟ مسروخ يعني قلت وهو طهور لامتكاك الجهة يعني ايه تحريمه في باب آخر اللي هو باب الايه؟ باب السرقة لكنه مش محرم في باب الايه؟ الوضوء والاستعمال ودي هنتكلم عنها الآن مسألة إبقى ادربنا أمثلة خمسة وعملنا إيه؟ أبطلناها فبذلك بطل دليل المخالف بوجود قسم يسمى الماء إليه؟ وهنا نحل بلنا مسألة مهمة جدا أمسك القلم وأن أحياناً في بعض الناس يؤصل لك أصلاً ويبنيه ويبني عليه فهم لما أصلوا وجود شيء اسمه الماء الصاهر بنوا عليه وجود أقسام له زي الماء المغصوب الماء الفضل الماء المستعمل الماء اللي خطه نجاسة الماء اللي خلطه إيه فانت ما تنزعوش في هذا نزع في الأصل هضرب لك مثالا المعتزل أصل أصرا ان من أسماء الله تعالى القديم طب القديم ده كان يوما من الأيام إيه؟ حديثا يبقى تكلم بعد أن لم يكن سمع بعد أن لم يكن يبقى يبقى قرانه ماذا شفت الكلام بقى قرانه حادث وكلامه حادث كل ده جبن من اسم الايه قديم ولذلك لما قال الطحاوي قديم بلا ابتداء صوبت له اول بلا ابتداء فانت خلي بالك من اللي بياصل اصل ويعمل ايه اهو كده زي اللي اصلوا اصلا ان اقسام الحكم التكليفي سبعه فحطوا حاجه اسمها الواجب وحاجه اسمها الفرض وهما واحد عشان يبنوا على ايه على الواجب اشياء والواجب هو هو الفرض فدائما لما تنازع تنازع في ثبوت الايه الاصل ذلك المثل العربي يقول لك ثبت العرش ثم ايه واحد جاب لك حديث ضعيف يقول لك كما ثبت في الحديث وانت تفضل تاول الحديث وتنزعه في تأويل الايه وتقول له لا جنبوا صبيانكم وما جنينكم ايه يمكن لعله يقصد بصبيانكم الصبي اللي اللعوب يا اخي طب هو الحديث اصلا صح فانت ما تنزعوش فين في مسألة هل هو الصبي اللعوب ولا الصبي ايه عموم الصبي تمام انما انت تنزع فين في ثبوت ماذا ثبوت الحديث خلاص اذا لم يثبت الحديث فلا نتكلف في تاويله يبقى انت الان اخذت قاعدة مهمة جدا وهي قاعدة ماذا؟ ثبت العرش ثم ايه؟ آه. لا تنازع فيما يبنى وإنما تنازع فيما بنى ايه؟ كده فيما بني عليه لا تنازع ثبت العرش ثم انقش ايش عليه؟ واضح يا طلبة العلم زي ما حدو لك مثالا قريبا الجماعة اللي ثبتوا ان المظاهرة من الايه؟ من الإسلام وأن التظاهر السلمي جائز أصبح يبنى على هذه المسألة اليوم صحيح؟ بأن يجوز الخروج السلمي على أولاد من يضمن أن يبقى سلمية؟ من يضمن؟ وقد قال لك لا تتعرض لسيف السلطان فانه مسلول وقال لك العلامة أو قال لك معاوية لما استفزه رجل قال له إياك والسلطان فإنه يغضب كالصبي ويثور كالأسد فإنه يغضب إيه؟ كالصبي ويثور كالأسد وغضبت الصبي سريعه غضبت الصبي ماذا سريعا عاجلا فانتبه يا طالب العلم فإن من الناس من يغص الأفن فهم جعلوا قسما اسم الطاهر فانبنى على هذا القسم بقى عدم جواز التطاهر بالماء الفضل بالماء المستعمل بالماء اللقته نجاسة بالماء الذي خلطه طاهر بالماء المرسوب طب احنا لم نسلم بوجود ماذا؟ اصلا ما يسمى بالماء ليه؟ بالماء الطاهر تمام؟ طيب يبا اذا هناك ثلاثة ادلة على بطلان قسم ماذا؟ لان الشارع لم ينطق الا بطهور وانجس ثانيا ثانيا أنه لا دليل عليه من كتاب ثالثا أنه لا توجد له صورة في الحقيقة قال المصنف رحمه الله تعالى أقسام المياه ثلاثة أحدها الطهور وهو الباقي على خلقته يعني إيه ماء الطهور قال الباقي على خلقته قلت يعني لم يغلب عليه شيء فيسلبه مسمى الماء بحيث لا يشتبه على الرأي فيقول ليس ماء هنا ذا لما خلطه شيء الرأي يقول عليه خلاص يبقى كده خرج من مسمى الماء يبقى حقيقه الماء المطلق هو الذي بقي ايه اسمه فلم يه فلم يسلبه شيء اسمه أو مسماه بحيث لا يشتبه على الرأي فيقول ليس, إيه؟ ليس ماء فمتى بقي عليه أو قيله هو الماء الذي لم تتغير أوصافه الثلاث من اللون أو الريح أو الطعم لقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء قلت وهو الذي نزل من السماء على اي صفه يعني على اي صفه سواء نزل ثلجا او نزل بردا صحيح لان اصل الثلج ماء واصل البرد ماء يبقى لا يشترط في كونه ماء الاعتبار بأصل إيه؟ نزوله إنما الاعتبار بوجود صفاته الثلاث اللي هي الماء الطعم اللون قال المصنف رحمه الله يرفع الحدث ويزيل الخبث ثم استدل بالأذلة الأذية وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم قوله ماء نكره في سياق الاثبات والنكره في سياق الاثبات تفيد العموم والشمول فكل ماء نزل من السماء فهو ماذا طهور سواء نزل ثلجا او نزل ايه بردا او نزل ها؟ مختلطا بشيء لم يحوله عن اوصافه كما لو نزل من السماء ماء مالحا مثلا او ماء له ايه رائحة لان أحيانا الماء بينزل له رائحة معروفة خاصة ماء ماء الندى بتبقى له ايه لكن في النهاية هو ايه نزل من ال ان هذا الماء وإن غلب أو إن خالطه شيء لكن لم يخرجه عن ايه عن اوصاف يبقى قوله ماء نكرة في سياق الاثبات تفيد ماذا العموم والايه عندنا النكرة في سياق النفس في سياق النهي في سياق الإثبات في سياق الشر تفيد العمومة والإيه؟ يبقى كل ماء نزل من السماء على أي صفة نزل فهو ماذا؟ فهو طهور قوله تعالى ليطهركم به اللام هنا لام ليه؟ لام الغائية ولام التحليل كأن أصل نزول الماء من السماء لماذا؟ ولتبلماذا؟ مع إن الماء نزل لمنافع أخرى غير الطهارة، منفعة الشرب، صح؟ منفعة ماذا؟ إبراد الجسد واحد، تمام؟ يريد أن يبرد إيه؟ جسد، استخدم في منافع أخرى كثيرة. طب لماذا؟ قلت في قوله لطهيركم، بلام الغاية أو التعلي إفاده لمسألة. وهي تخصيص الماء أو أنه لا طهارة إلا بالماء فلا تجوز الطهارة بغيره وهذه مسألة هل يجوز الطهارة بغير الماء عند الأحناف يجوز بل عند الأحناف يجوز الوضوء بالنبيذ قلت وهذا مذهب الجمهور خلافا للأحناف الذين أجازوا الوضوء بكل مائع بكل ايه يعني ممكن واحد يتوضع على مذب الأحناف بلتر ايه بلتر سيفن أب صحيح لانهم يجزون الوضوء بكل ماذا بكل مائع صحيح قلت ولكن يظهر تعيين الماء دون غيره ليه؟ لما اولا قوله تعالى ليطهركم فاللام هنا لام الغائيه او لام التعليل التي تفيد الخصوصيه كانه لم ينزل الا لهذا لا السبب فلا يتعين غيره لما اقول لك انا جيبك هنا للإيه؟ للامامه كانك ماذا لا تفعل شيئا غيره لا من ازال ولا من ايه ولا من زرس ولا من غيره ثانيا قولوا تعالى فاغسلوا والغسل في أصل استعمال اللغوي لا يكون إلا بالإيه إلا بالماء وده ما يسمى بالجلالة اللغذية قلت ثالثا أن الله تعالى عين التراب عندما ماذا؟ عند فقده عين التراب عند فقده بما يدل على تأكيد الأصل يعني لما قل لك لو محمد ما قالت؟ محمد يا ام مكانه كوني عينت احمد هذا تأكيد على من؟ على الاصل اللي هو محمد لان خل BROWN الفرع تأكيد على والاستثناء تأكيد على والبدل تأكيد على المبدل عنه والبدل تأكيد على المبدل عنه واضح إيه؟ تأكيد على الاصل ماشي الاستثناء يؤكد القعدة لما يجي واحد يقول لك طب ما هي مارجريت تاتشر؟ افلحت في حكم بريطانيا بما يدل على جواز ولاية المرأة ليه البلاد ورئاسة المرأة للدولة قلوا الاستثناء يؤكد ليه قعدة ما تجيبش مثال واحد وتريد ايه ان تعممه اش كده يبقى الاستثناء يؤكد ليه القعدة لا يلغيها طيب قال صلى الله عليه وسلم اللهم طاهره بالماء والثلج وليه قولوا بالماء والثلج والبرد فيه إشارة إلى, جو... إلى عدم الاعتبار باصل خلقة الماء وإنما الاعتبار بوجود اوصاف ليه الثلاثة لأن الثلج والبرد ليس ماء إلا إيه إلا أن أصله ماء ومرجعه ماذا ماء وقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ايه ده هذا من بدائع اعجوبه النبي صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه الحل ايه صحابه ما سالوه عن الطعام انما سالوه عن ماذا عن الشراب قالوا نحن نحمل الماء معنا فاذا توضانا ايه عطشنا افنتوضى من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل اجابهم بما تعم به اليه وده من امانه المفتي لما يقال هل يجوز هدم الاضرحه يقول ومن الاصل لا يجوز بناء المساجد على الاضرحه عليه ان يقول هذا ايه ابتداء قبل ما يقول ولا يجوز ايه هدمها الا لولي من الا لولي الامر صحيح فهذا من امانه الافتاء لكن يسكت عن الشرك الاول ويتكلم في, في إنكار المنكر الثاني اللي هو إنكار المنكر باليد فهذا لا أشك أنه نوع من أنواع ماذا؟ التدليس والتلبيس والكتم هذا نوع من أنواع كتم العلم فالذي لا يرضى بأن يهدم الأضرحة بالقوة إلا لولي الامر عليه الله يرضى بما يكون عندها منين؟ من الشرك والكفر ومن دعاء غير الله ومن النذر لغير الله بل من المعاصي والمبيقات كما نعلم جميعا ما يجري عندها من المعاصي والمبيقات حتى الزنف كما في الموالد كما اغلقه يا رجل وأرح نفسك اغلقه وارح نفسك استمع العلم الآن صحيح؟ كما يجري فين؟ في الموالد يبقى عليها أن يجيب النبي شوف عليه الصلاة والسلام أجابهم في الطعام وأجابهم فين؟ ثانيا قولوا حل ميتته في فائدة انه لا يشترط تذكيه ميتة الايه البحر حتى ولو خرجت حيه كالقراميط مثلا كده الحل ميتته في فائده اخرى ان كل ما كان حيوانا بحريا فهو ماذا لا يشترط ان يكون سمكا ومعروف ان الجمبري اصلا ليس سمكه تمام ودا خلاف لمسة بالأحناف اللي منعوا سمك الثعابين، قالوا لأنه على صورة حيوان محرم فين في البر، لإن الثعبان محرم فين في البر لا يوجد أكله، فقالوا بأنه يحرم ماذا سعبان البحر بالقياس على سعبان اللي، لإن الأحناف معروف إنهم بيتوسع فين في القياس، معروف إن من أصول مذهب الأحناف توسع فين في القياس. لكن قوله ميتته عم ميتة البحر من غير اعتبار لصفه هذه ليه لكن ان تكون ميتته وقوله ميتته لا يشترط ان تموت فيه لني بعضهم فهم الحديث انه لازم يموت فلو خرج الحيوان حيا فايه فلا بد من تذكيته ليؤكل زي القرميط ولذلك في بعض الناس بيزبح القرموط بيذبحوه ذبحا كده بتسمية وتسبير و وخد بالك وتزكيه طبعا قوله ميته عموما سواء ماتت فيه او ماتت خارجه تمام يبقى عرفنا الان ان الحديث قال الحلو ايه ميته وعرفنا معنى ميته البحر انها تعم كل ميته سواء ماتت فيه او خارجه لا فرق بين حيوان وحيوان في صورته سواء كان على صوره محرم في البر او لم يف واضح يا طلبه العلم اولياء أو التالي النص لا ده ده في السماء ده نعم الحيتان اما اتالت ان الحيتان بتاكل الادميين فهل تقاس على النسور الجوارح التي تعتدي او كذا او على ما يحرم اكله لانه جارحه او جارح مفهوم المسألة يعني بعض الناس راد ان يقيل الحوت بياكل الايه الاداميين فهل نقيس على ما يحرم من الجوارح من الطير الجواب لا ليل ان اصل اكل الحيتان للانسان هذا عارض هذا عارض اصلا تمام بخلاف ماذا بخلاف الجوارح فان اكلها للادميه او اعتداء على الادميه اصل فين ففي فرق بين الامر العارض والامر الايه ولذلك عندنا قاعدة تقول العارض النادر لا حكم له العارض النادر لا حكم له. لا حكم له طيب قال المصنف رحمه الله تعالى وأقتام المياه ثلاثة أحدها طهور وهو الباقي على خلقته يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو أربعة أنواع يعني جعل تحت الطهور أربعة نبدأ بالنوع الأول ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويديل الخبر وهو ليس مباحا كمغصوب يبقى أول مثل ما تحت هذا النوع من أقسام المياه اللي هو الماء اللي المغصوب واستدل المصنف على تحريمه بقول الله تعالى ان دماءكم واموالكم وعرضكم عليكم ايه حرام قلت الماء المغصوب قلت هو الراجح فيه انه طاهر مطاهر وذلك لانه لا يحرم لذاته هل الماء المغصوب يحرم لذاته يعني يحرم لذاته هل يحرم انه ماء ولا يحرم انه مغصوب طيب هذا الثوب لا يحرم لذاته انما يحرم على غيري ان اخذه مني ماذا غصبا ولكنه كثوب ماذا لا يحرم فان اخذه ولبسه صدق عليه انه يستر ماذا عورته صح يبقى إذن الماء المغصوب لا يحرم إيه لذاته عليه قلت وعليه فهو طهور لعموم قولي تعالى ولا تذر وازره وزر إيه وزر أخرى ولأن الأصل صحة العمل ولا يبطل وضوء ولا ينقض أو ولا يجب غسل ولا ينقض وضوء إلا بما دل عليه الدليل ولا بد من التفريق ها هنا بين تعلق النهي بذات المنهي عنه أو أن يكون الناهي لشيء خارج عن المنهي عنه هشرح القاعدة دي لأنها مهمة. هنا الناهي عن الماء المغصوب هل متعلق بالوضوء ولا متعلق بحرمة الأموال يبقى ما له علاقة بالوضوء يبقى لا يؤثر فين في صحة هذا الوضوء لنتعلقه بشيء خارج عن, عن الوضوء فيمتني زال يحج بدون تصريح هذا حجته صحيحه صحيح لان فعله لامر خارج عن احكام الايه حج فعله متعلق بطاعه من ولاه الامر دي مساله ثانيه لكن ذات فعل الحج ملوش علاقه بالايه بالتصريح وعدم الايه يبقى هنا عندنا قاعده متى يكون النهي يقتضي الفساد متى يقتضي النهي الايه هو تعلق النهي بذات المنهيه عن تعلق النهي بذات الايه من هي عنه اما اذا تعلق النهي بشيء بشيء خارج المنهي عنه فانه لا يقتضي ماذا لا يقتضي فسادا لا يقتضي ماذا تعلق النهي بذات المنهيه عنه أما إذا كان النهي لسبب خارج عن المنهي عنه فلا ترتب عليه فساد الماء المغصوب هل ده متعلق بالوضوء ولا متعلق بحرمة الأموال بحرمة الأموال يبقى أصبح تعلقه بشيء خارج الليه؟ خارج الليه؟ الوضوء. يبقى الوضوء يبقى لا يؤثر في صحة الوضوء يبقى لا يؤثر في صحة الوضوء فهمت؟ يبقى المساله الان تعلق النهي بذات المنهي عنه اما اذا كان النهي متعلقا بشيء خارج عنه فلا يؤثر إيه؟ فيه لان لا تزر وزرة اليه وزره اخرى واضح وعندنا الاصل صحة اليه العمل يعني انت الان صليت العشاء صلاتك صحيح الا ان ياتي شيء يقول بيه بفسادها صحيح يعني الان لو اشتبهت انا اكلت لحم الجذور بين المغرب والعشاء ولا لا طالما انت شاكك يبقى الاصل الصحيح اليه يبقى صلاتك صحيحه حتى تتيقن انك ماذا اكلت شيئا ناقضا لماذا للوضوء مسيدا له يبقى الاصل صحه العمل لا تزر وازره مزرعه اخرى تمام ثالثا لعدم تعلق النهي بذات المنهيه رابعا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور الماء ماذا طهور ولا يفتقد هذه الصفة إلا بما غلب إيه؟ عليه أو بما غلب على لونه وطعمه وإيه؟ وريش يبقى كل ما يسمى ماء فهو ماذا طهور لا يسلب هذه الصفة إلا بما دلل إيه؟ الدليل مفهوم هذه المسألة طلبه العلمي تمام قلت اما استدلال المصنف او الشارح بالحديث ان دماءكم واموالكم واعرضكم عليكم حرام كحرمه يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم ايه حد تامل الحديث ده حرمه المسلم عند ربنا من حرمه البلد الحرام حرمه البلد الحرام ربنا اعلم فيها ايه ومن يرد فيه بالحاد بظلم نزقه من عذاب ايه وابن مسعود نظر الى الكعبه لا ما اشد اليه حرمتك وان حرمه المسلم عند ربنا كحرمتك او اشد ارايت هذه حرمه اليه وعندما اقول حرمه المسلم لا اعني حرمه اليه الدم انما اعني الدم والمال والعرض وعندما اعني بالعرض وليس المقصود بالعرض ماذا زوجه او ابنته أو, او او امه انما العرض ماذا عموم ماذا عموم العرض نعم يعني امره كله واضح ومن هنا جاء الحديث من رمى مسلما بما ليس فيه شوف ياتي يوم القيامه رب العالمين ويطعمه يوم القيامه من رضغه الايه من رضغه الخبائث فأنا أقولها أنجو بماذا بنفسك؟ ولا تتورط في ماذا في أعراض الناس بكلمة ولا بماذا؟ ولا حتى بسماع؟ ولا حتى بسماع؟ قص ونحن في زماننا هذا خبلاك ما أهون إليه؟ الاعراض على من؟ على الناس ما أهون؟ وما أفرع الناس إلى ماذا؟ إلى التهمة؟ والتهم اليوم في زمننا ضربة إيه؟ ضربة لازل يتهم المرء في ساعة بل في ثانية ويجلس عمره كله يطلب ماذا؟ البراءة ويجلس عمره كله يطلب ليه؟ حتى ان انا قرأت كتابا اخر ما قرأت اسمه اتهامات لم تستف جايبين اتهامات لمين؟ للإمام الشافعي وللإمام ابو عمر الطلمنكي والإمام قلت يا رب يعني شوف لغاية النهاردة وليس لإيه التهم مالها عيشة الشافعي مات من كم سنة رحمه الله تعالى ولسه التهمة إيه لسه التهمة عيشة وبيننا وبين الشافعي الآن حوالي أكثر من ألف وإيه ومئتين سنة تقريبا إيه الشافعي 1200 <تصفيق> احنا فيش 1400 دلوقتي طيب طيب يعني شوف حوالي 1200 كم 1200 سنه والتهم لم ايه لم تسقط والتهم ماذا لم تسقط فمتى تسقط هذه ليه هذه التهم متى تسقط فيقولنا انتبهوا انتبه شوف قالنا دماءكم واموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم ايه شوف حرمة الشهر الحرام قال تعالى يسالونك عن الشهر الحرام قتال ايه قل قتال فيه مع ان القتال دا ايه تنام استنام الاسلام ولكن لما وقع في الشهر الحرام ووقع بغير قصد لان الليلة اشتبهت على من على الصحابة هل هي الليلة الاولى لرجب ولا الليلة الاخيرة من ايه من جمادى. فوقع القتال متأولي ومع ذلك ربنا وصف القتال بانه ايه كبير شوف حرمة الشهر صار الجهادون هو زروة تنامي الاسلام كبيرة لحرمة ماذا الشهر لان الله تعالى لم يأذن بالقتال في الشهر الحرام الا دفاعا على قول لاهل العلم فانتبه يا طالب العلم واضح فان كنت تسلم بلسانك فلتسلم ماذا اذنك فلتسلم ايه اذنك والسماع احيانا يكون اخطر من ماذا من ذات الايه كلام نعم فانتبه فالمصنف استدل بهذا الحديث على ماذا على تحريم استعمال الماء المغصوب. قلت والحديث وان كان دليلا في تحريم الماء المغصوب، لكن الدليل لا يتجاوز هذا إلى فساد الطهارة به، خاصة وقد فرق المصنف بين رفع الحدث وزوال النجس. يعني المصنف قال لا يجوز الوضوء به. وإن كان يجوز ماذا إزالة النجاسات به طب ليه المصنف فرقنا والتفريق ده جيد وهنأخذ منه مسألة رائعة جدا لماذا فرق المصنف قلت لكم درسنا قسمة درسنا ايه قسمة ويحسن أنت في البيت ماذا أن تراجع ايه هذه المسائل ولو ان تراجعه أن, ان تراجعها قراءه ليتجهز ماذا أخلق والشيء لا ينفع الا بتهيئته يعني هيئ نفسك ليه ها لمجلس العلم فالشيء لا يصيب خيرا الا بتهيئه من عنده جابه قول لا لا قال يرفع حدثا ولا شوية ها يعني ها نعم لان ازاله النجاسات ليست من باب العبادات فلا يؤثر الماء المغصوب في صحتها وعدم ايه ثانيا لانه استعمل الماء هنا فين في زله النجاسه لم يستعمله في امر طيب صحيح يفسد به ولذلك هنا بنجد ان مثل هذه الاقوال لاهل العلم بتعد عندهم دليلا على جواز الانتفاع بالمال الحرام في مثل هذه المصارف والابواب كاستعمال الماء الحرام في بناء دورات المياه في المساجد وفي الطرق ولا تستعمل في ماذا في مطعامات ولا تستعمل في مشارب او نحو ذلك واضح قلت وإنما فرق المصنف بين رفع الحدث وزوال الخبث لأن زوال النجس من باب الطرق ليس داخلا في الأمور التعبدية فلذا لا يدخل أو لا تفسد لا يفسد الأمر به بخلاف رفع الحدث فإنه عباده يبقى هذه مسالتنا الاولى وهي ان الماء المغصوب ماذا طهور صحيح وان أنه يرفع حدثا ويزيل نجسا قلت فائده مع اثبات الاسم بل ومضاعفا استعمالها هنا الا ان يرتفع الاسم باطرار طب ليه قلنا بمضاعفة الاسم خل بالك لان الاسم بيتضاعف باسباب يعني من فعل معصية في الشهر الحرام ليس كمن فعلها فين لان ربنا قال فلا تظلموا فيهن ومن اتى ذنبا في مكة ليس كمن اتى ذنبا ايه صحيح اشتدا ولئن يسرق المرء والمرء الذي يسرق من بيت جاره فإنه شك شر من, من يسرق من بيت من من بيت غيره كما جاء في الحديث لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات خير من أن يسرق من بيت ماذا فالزنوب تتضاعف بأسباب هنا لماذا قلنا بمضاعفة الزنوب لما استعمله فين في قرب وماذا وطاع فكان هذا من باب مضاعفة مضاعفة الزم لشرف القربة والطاع يبقى أول مثال معنا الماء المغصوب الله يجوز ماذا ها؟ قال وماء يرفع حدث الأنثى للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث يبقى اللي هو الماء الفضل يبقى هناك شروط لابد من تحققها ليكون الماء فضلا اولا أن تخلو به يبقى تخلو ايه يعني ايه تخلو به يعني تتوضع وتغتسل وتترك بقيته اما اذا اغترفت هي وزوجها معا فقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل والسيدة عائشة من اناء واحد يغترف منه ماذا جميعا يغترف منه ايه يبقى عشان يسمى فضلا لابد ان ايه تخلو ايه تخلو به لكن لو اغترفت معه من الماء فلا يسمى ايه فضلا اثنين ان تكون امرأة لكن لو خلت به طفلة فلا يسمى فضلا ليه لان الحديث نهى عن طهور الرجل بفضل ماذا عن طهور الرجل بفضل المرأة فتسمية المرأة اخراج لمن اخراج للطفلة ايش كده ثالثا لطهارة لكن لو استعملته المرأة في غير طهارة يعني ايه استعملته في غير طهارة كما لو شربت منه فهذا لا يسمى ايه لان الحديث قال نهى عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة يبقى اذا لو انها استعملته لغير طهاره فلا يسمى ايه فضله رابعا ان يكون دون النصف لكن هل انها استعملت قدرا كانها اخذت من ماء عظيم كوبا او ايه او كوبين هل تسمى الباقي فضلا ها لا طبعا يعني ما شربت انا الان تسمى هذه ايه فضله صح لذلك تقول لي كمل الشاي لكن لو اخذت منه رشفه لا تسميه فضلا يبقى يشترط في الفضل ان يكون دون الايه نعم كما لو استعملت ماء من برميل ضخم فاخذت منه كوذا او كوزين فهذا لا يسمى ايه يبقى عرفنا ان الفضل لا يكون فضلا الا ماذا الا ان تتبقى بقيه دون الايه دون النص، خلت به ماذا امراه بالغه خلت وامراه بالغه في طهاره لكن لو خلت بغير طهاره كما لو اخذت منه لغسل غسيل ولا اخذت منه لشرب او لو اخذت منه لابراد مثلا جسدها بالماء فلا بد من ماذا ان يكون طهور يبقى الماء الفضل قلت وفيه اقوال لاهل العلم بلغت كم 5 خمسة أخوات واضح من الجواز المطلق وهذا مذهب خيرة الصحابة من عمر ومن وابن عباس وغيرهم وفي مقابله مذهب المالع المطلق يبقى مذهب الجواز المطلق ومذهب المنع ليه؟ وبينهما مذهب تفصيل كما لو انها خلت به لطهارة من جنابة اما لو خلت به لوضوء ففرقوا بين الطهارة وليه بين الوضوء وليه؟ فلو بقيت فضلة من طهارة امرأة من الجنابة منع ولو بقيت فضلة من طهارة امرأة من وضوء جاز يبقى مذهب من مذهب ماذا جواز ومذهب ايه؟ تفصيل صحيح يبقى كده المذايب كم قلت وهناك مذهب الرابع بالكراهة التنزيهية غير ان الطهارة ايه؟ صحيحة يبقى في مذهب قال يكره ولا يؤثر على صحه الايه وفي مذهب قال لا يجوز وطهارته ماذا ها فاسده يعني واحد توضع على مذهب بفضل طهور المراه يقول له وضوءك ايه اعد وضوءك يبقى المذهب الرابع اللي هو الايه كراهه الايه تنزيهيه صحيح كراهه تنزيهيه وهو مذهب الجمع ما بين الايه ما بين الاحاديث واضح والمذهب الاخير هو مذهب التفريق بين الرجل والمراه فيجوز للرجل الوضوء بفضل المرأة يجوز للرجل للمراه الوضوء بفضل الرجل من غير العكس يعني الرجل إيه لا يتوضا بفضل امراته لكن هي يبقى هذه المذاهب الايه الخمسه طيب عشان نتكلم في المذاهب دي ونرجح اقول مقدمات المقدمه الاولى ودي طريقه حسنه جدا يا طلبه العلم هي ضبط المسائل عن طريق الايه التاصيل والتفعييد المقدمه الاولى ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حكمه في الشريعه الكراهه ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حكمه في الشريعه لان من قال ان الماده يكره هنقول له بلازم قولك ان النبي ايه فعل فعلا حكمه ماذا هل النبي يفعل ما حكمه الكراهه قلت والراجح من اقوال الاصوليين لا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابه ما بال اقوام ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء انا افعله ما بال اقوام يتنزهون عن الشيء أنا إيه يعني اذا لو كان حراما لما ايه لو كان مكروها لما ومعنى الحديث اي لو كان مكروها لما ايه لما فعلته مش كده ثانيا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هممت بشيء مما يهم به اهله الجاهليه ده عصمه النبي صلى الله عليه وسلم وانا ادين الله بهذا انما هي عصمه من الهم مش من الصغائر مش من الكبائر ده هو معصوم من الصغائر والكبائر بل هو من الايه ومن الهم يعني لا يهم بماذا طبعا كل الايات اللي فيها ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك تاولوها على انها ذنوب امتك او تاولوها على ان ما يصدق في حق الانبياء انه ذنب فليس ذنبا على اليه خذ مثالا قابوله الفداء في أسر بدر ده ذنب